بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان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 فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحبذ ذو والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما مرزخ لا يبغيان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 إِنَّ رَبَّكُمَا لَتَكذِّبَانِ سَنُفْرِغُ لَكُمَا أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتطَعْتُمْ أَن فَظُظُومٌ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوهُ فَانْفُذُوا, فانفذوا لَتَنْفُذُنَّ لا إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ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 يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَوْ أَتَانَا أَفْنَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ إربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل إربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل إربك تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء يا ربيكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمت فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، فبأي ألاء ربك ما تكذبان؟ حورم قصورات في الخيام، فبأي ألاء ربك تكذبان؟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 تكئين على رفرف خطر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام